اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قبل وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إنك من أصحاب النار أمن هو طالت آناء الليل ساجدا وطائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 وأرض الله إنما يوفى الصَّابِرُونَ ইনস্ত بِغَيْرِ রিস